المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاحي سورة الغاشية مكية من مقاصد السورة التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب والنظر في براهين قدرة الله التفسير هل أتاك حديث الغاشية؟ هل اتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وجوه يومئذ خاشعه فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة عاملة ناصبة متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها تصلى نارا حامية تدخل تلك الوجوه نارا حارة تقاس حرها تسقى من عين آنية تسقى من عين شديدة حرارة الماء ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبة الطعام وأنتنه من نبات يسمى الشبرق إذا يبوس صار مسموما لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن آكله ولا يسد جوعته وجوه يومئذ ناعمة ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم لسعيها راضية لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا. في جنة عالية في جنة مرتفعة المكان والمكانة لا تسمع فيها لاغية لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولو فضلا عن سماع كلمة المحرمة. فيها عين جارية في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا فيها سرر مرفوعة فيها أسرة عالية وأكواب موضوعة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 فأمهل أيها الرسول هؤلاء الكافرين أمهلهم قليلا ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم